اعوذ الله من الشيخان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا إن الله حجم لا يستوي أبحاؤه Lonely. the الأمثال Who <laughs> Allah والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم هو, هو أولاو